انا ارنو لرباح الطير ذهبي انا ارهب اعداء الدين ذهبي انا ارنو لرباح الطير ذهبي بالسيف ينصر جندا أبرار بالسيء السيناء يدفع كيد الأشرار و الرب و الرب أطار أطار ينصر جندا أبرار قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا غدروا, غدروا, غدروا ظلموا فجروا فجروا فاليوم الويل ويلٌ, ويل للمعتدين ويل للمعتدين إرهابي أنا أنا نور رباح إرهابي أنا أرهب عاد القديم إرهابي أنا أنا نور رباح إرهابي أنا أرهب عاد القديم الذل والعار Maytoulla al Ghadar, al Boulak Jabbar, sharaajihada الفجار Fujair, al Tul al Ghara, maytoulla al هذا الفجار قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا فاليوم الويل ويلٌ, ويل للمعتدين ويل للمعتدين لرباح الطين أرني ربا حقي لرباح أنا ارهبوا عداء الدين ارهابي انا لنباح لرباح إرهابي أنا الدين ارهابي انا يوما قتلوا شيخا في الدار واليوم ردا شبل ياخذ بالثار يوما يوما قتلوا شيخا في الدار واليوم, واليوم رتل, رتل شبل ياخذ بالثار قتلوا غدروا, غدروا ظلموا فجروا فاليوم الويل ويل, ويل للمعتدين, ويل للمعتدين هبي انا أرنو لرباح الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا أرنو لرباح الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين عمر سلمان أبو بكر والشجعان وعليم عثمان ربا هزم الجبان عمر عمر سد ما ابو بكر الشجان علي عثمان, عثمان ربا هزم الجبان صنم كسروا, كسروا دين نصروا نصروا صنم كسروا, كسروا, كسروا دين نصروا, نصروا فاليوم الويل. ويل للمعتدين ويل للمعتدين ترهابي <تصفيق> انا ارنو لرباح حقي ترهابي انا ارهب اعداء الدين الدين رب يوم